بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البدايه احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك سلمى انت جمعت معلتي حموشت رجب شحن 4839 هجريه كمون 23 مارس 2010 ميلادي اذا بغسال ونز لنا كتاب الأصول الثلاثه سلسله مسراتات بالكتاب مالتي وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى واكمل الله به الدين ازيدينا الاسلام مولد مغنيا تو رب سبحانه وتعالى نرسل صلى الله عليه وسلم مسلاخون كي ما تخلوا ازيدينا الاسلام مولكيرو وازد ربي كن مسغنا يقط رب سبحانه وتعالى ملؤ زخنه غذر زيب اللوم ملؤ دين سلا ذهبنا دين الاسلام تعرفوا زله اتباع مالتي راحن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كنتلوم كم زلنا والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا زي ابسوره المائده رغبه ايا قص رحم مشته وزازئه يوم عرفاء يوم عرفه وريده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقولوا ابي يوم عرفه اتحجت الودعت ما يمسانا بيت حج بحجج ورسول الله صلى الله عليه وسلم اب زيابك بارك الله فيكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه كله ازئه وريده حتى قال يهودي لامر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن الخطاب حد يهودي تايلو لو نزلت علينا معشر اليهود هذه الآية ايه في كتابكم يعني بالقران لو نزلت علينا نحن معشر اليهود يهودنا بنى تتوردن لجعلناها أو اتخذناها عيد عدم مع مع التزورده قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما هي الذي يهود زي حيتمه اينت اعزائي امس بروزه اعزائي يعني, يعني رب سبحانه وتعالى سعه الشقور يزبلنا نزله دين مليئ لكم بريتو خمايت خيدو مالتي مو دؤو تمز اللو راح تختهلو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تختهلو مالتي اليوم اكملت لكم دينكم از الدين الاسلام از ملوق واتبمت عليكم نعمتي نعمه من تجري مالي شاي كله مليان تزعبه نعمتك نعمه التوحيد ونعمه السنه ونعمه فهم سلف الامه فهم السلف توحيد سنه رب الخبئر كان كله وعلى فهم الصحابه قد جازوا كل فهم السلف زي تزعبه نعمه مالي وَأَتَمَّنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكم الإسلام دِينًا دين الإسلام فَتَّلْكُمُ اللَّهُ لِذِى رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِينُ الْإِسْلَامِ بَاعُذُ مُرْصُى بَاعُذُ فَتَوَدِينُ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دِينُ الْإِسْلَامِ قَدِ افُخَالَ دِينُ زَمَارَ َصْدَمَا رَبِّي أَبْ عَدْتَ مُرَبَّتُ قَبِلْنَا تَيْبُلُونَ قِيَامَ دَمَا كَفْتُمْ خَسَارَ مخان وربح ديننا مالتي ان الدين عند الله عن الاسلام مسلمنا ترى ينجز له ابزي واختنازي رسول صلى وسلم لا حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم كبزي لا اخو حتى يهودي نصراني باي سمع تدعزي امينوا من اهل النار يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرهم من امالتي يقول الشيخ من عسيمين رحمه الله تعالى اي أن دينه عليه الصلاه والسلام باق الى يوم القيامة كسب قام ما ولو كره الكافر ولو كره المشرك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ما تم نور رب سبحانه وتعالى يسلم الناس مهما خطفوه سيغرهم ربي الوابئ بما لحقكم راهم خطفوا تصهروا جلكم برين اسلمنا كسب قيامه خمزله ربي حضر الناس احنا بدنا شكل اللون لا باللون اسلمنا ملوك بل انما اختلاعاته لكن اسلمنا كسابقا ما معلتي كنت اصنح رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بين للامه جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها الرسول صلى الله عليه وسلم كي موته خلو نذا امه نهزبهم امه الاسلام كلت زاد يعبرهم مخانم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال ابو ذر رضي الله عنه صحاب الجليل ابو ذر رضي الله عنه طيب ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما الحديث اخرجه الامام احمد في المجلد الخامس الحديث 1360 الامام احمد زوري يوازي احاديث مالتي حديث صحيح ابو ذر لم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سني حتى اذا نفرتي اعواف بزعبنتي ترفسني علمه بمونا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كل علمي كم ذهبونا بزحديث زيئه ردا حتى أتن بزعباني شراره يكون اعواف زنفره مالتي وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراء اي آداب قضاء الحاجة قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة احجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهاره باب الاستطابه الامام موسى بن زرويا حديث ون حاده خبطوا مشركين حاده سباي خبطوا مشركين سلمان الفارسي خمزايه حكيتوا يعني نبينا لكم حتى قال الكلكميجر كان توسع علمكم سبحان الله تكرموا نعموا سلمان الفارسي حتى غمانك الكلكميجر ناهم توسع علمهم شوف مؤذين الاسلام دين كامل قطوع الجمرك كا. كل عبادات معاملات كل بنوك حتى ذاك شنتماي كميجركا عم تجبر رسول صلى الله عليه وسلم عليه سلمان الفارسي نعم لقد نهانا ان نستقبل القبلة بقائط او بول ااا اب كل كل كتوهصو خلوهم وي شنت ما يكشنو خلوهم سنين قبلنا دين الإسلام حتى نزي اخمان الرسول صلى الله عليه وسلم كم زحبرونا او أن نستنجي بأقل من ثلاثة احجار أو باقل من ثلاثه احجار استنجاء أصل بمائي يقول لكن ايضا بمني يقول ورقه استنجاء فنقولنا خفيف اما استجمار تلنا زيش مزي نامنن وراقه تن خبز مسالو طرح اذا تقلل اما السنجا كلت يتقلل السنجا بمي استنجاءون بامن خون مخانوه بذ حد سيء مردع مالد او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار كبسلس زواح ازوحد امانات بنطيكم السنجا يتكبر كاب قلقل كتصري تخونكم زوحد 30 كليت اجيرك حتصري ياك زوحد 100 30 قوم تزايده وتصري زلي اخوينا كمان و السوق مالته تنزوحدا 100 يا شباب كنا خنا له 30 شوف دين الاسلام ما ترك شيء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير الا ودلنا عليه عليه الصلاه والسلام او ان نستنجي بلي يمين شوف سبحان الله بيمانكم استنجايت تكبروا قلقلناتكم سب بيمانكم عايت تتحصوا بيمانكم قلقلكم عايت تصغيو شوف دين الاسلام تايدي مناتو تايمان نبلعت تتكملا نسبو قساي متحازيت تتكملا سلاز هونكا بتزقام دعاء تتكم مالوت او ان استنجي برجيع او عظم كم قول ك تتصاريو خلهم قلقلكم بفانديا قدوف بفانديا استنجاء استنجا او استثمار اي تكبرون او عظم كم اون عزمين لهم ك اخر طيب يا شباب منتهيخذ كل الله صلى الله عليه وسلم بفانديان بعزم نعم عندنا ننتظر من انت تصري جزاك الله خير اخي عبد الرؤوف بارك الله فيك بالمال <تصفيق> احسنت قوات مشاركه جزاك الله خيرا يا ابو مالك عمار زبله جزاك الله خيرا زياده صحيح ففانديا يخون عزمي مقبينا اجنان ولذلك اذيا يخون اللنعاته ببلعوس رزقه ربي خم غيروتك يا ابو مالك ايوه اسلمنا أنا... انت قديفو بعمقك كمسكير زبكا دين ابي يهودي يا ابي نصراني عند حر ايانيوسي ابدا كمز قد بكادين حتى غما نيكلكل قداي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون الله ماضي فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين اما بقوله وإما بفعله وإما باقراره ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم زعلون الله ب زربوم كم اون وليد ما بتكبروا وين ماني ززلقوه ريوم حاجه تكبرات ماتيو حق خاص بقوله صحابي دحر صلاه الفجر ركعتين كسجد ري الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا اصراات بعد الفجر دحر فجر بها صلاه وقتناي سلهو فقال ركعتين لم اركعهما يا رسول الله قلت ركعتين ايسد تكونن سلازي نبا اين اتخونالو الشباب ما فرض كابتن راتبه ها الفجر نبله زين ركعتين زين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجد الى كايبلون شغل امر يوم سلازي ركعتين زحلفهم انتي اخونالو مالتي دحري صلاه خمس سن فوقتي دحري فجري ركعتي السنن اذا حلفته دحر فجرون كسجدة اخي معناته نز الصحابي زي من تاخذ سجدة الا دحر فجر مسبولوا كل ركعتين حلفون اني تنسوا مسبولوا سجدة بالليل وصبح اليوم بيدف اي بالون اي كل بلو سنة تقريرية اقرار ما رسول الله عشان بزدقوه ما قالت بزخات ان كيفالنا ما قالت لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعلموا زي كل زي, زي علمونا او جوابا عن السؤال ويد ما تتحاتتم جمل السوم مالو مثال كات تتحاتتم جمل السوم مالتي ومن باب فائده تبيزا كيدا كنحصرو مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم كم لسون كله سلسله عينات مرسي من الليش اولا متحف توت عنخ نعم يبلو وير ما يشرح هو كذا دابلو يملسه متحف توت عنخ امن صراحه متحف توت يجيب عنه بمع زياده زيد ما تاع يتزحطهم زلو دماني يد ليون دخركوين زيادا ويدما خش الرحل له كغله صرلو زبلوه تكوين دماني زيادت اجابه يهبون رنا رسول الله صلى الله عليه هذا صحابي مصحاتتهم نحنا البحر يسرحناه كل بيزال البحر الوقت ونحمل ونحمل معنا الماء القليل وحد ماي حزنان اخي فاذا توضانا به عطش بو هند حروض وقرنا كنا صلينا ما يدس ستبهنا افنه يتوضا البحر ها شباب تحت نايمت اماتي بحر صريدي ماي بحر انووض زيتكم ذي زي بكعدي فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم رحم بالوضع قال هو ها شباب هو طهور ماؤه هو طهور ماءه ماي ماي بحر طهور صوري وضوء لطهارة خوني لو اذا نا وضوز شقرتو نا ماي مو الميتة لالمشي رسول الله الحوت و الجرد الحوت عبي ياسم مالتي كلهم جم نبرت عسل الجراد ما انبطه ف ولا مويت اندح الرقيب كايو شوف يمكن مويتو قالوا نظامي اندح ربعه وضو قرناه نايلو تعي ما يبلوم باوضو تغيرون كنسميه ايه يمكن موت عسا و كظمي خن حلالو حرام يلوم انت خيب الرسول الله عليه وسلم زياده تعلم هبمه حتى غمان بيوته قدن زي حسكونه السمك ايتبل قدن اساس بيوته زي قفف كوا ايتبل ولا موجته تساني حكاون زي اساسن تاع مخانو حلال مخانو زياده قلئتي بقدر السؤال يملو سنه الرسول الله عليه وسلم وتخلئتي دماني عن السؤال كمزح حجي نايب احرز التغسق لكم مالتي اذا سالت سيد تدماني بعكس السؤال مثلا ابنا احرام اب عمره يكون اب حج انتقينا نقل محظورات الاحرام الرسول صلى الله عليه وسلم نقرؤونه ف زين صلى الله عليه وسلم حاتيتهم بزعبه محظورات الاحرام انتهينا زين خدن مصبولم يعني تي زين خدن قدفه تي انتهينا نخدن مصبولم تنخدون وحده رضماني الرداوه ازا رداء اذا استاينه بلا مالتي غاكنه بلا بعده يزارد ماني تحت مالتك قم انت حطه زياده خبرته قول له زيد لي نتي حتى تزد لي الله عليه وسلم انتينا نخدم زي كونس انتينا زي نخدم فلا يلبس المحرمه الوم شعو كمزن كمزن كمزن ولا السراويل ولا البرقه الى اخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمزيت كدن كمزيت كدن كمزيت كدن يلوم فالشي بومو منعتي محظورات الاحرام بزح نوع ابو قابزه تنك قلبو ولان المحظور مقدم سلازخنا اقول خي يودق نز صحابزي انت اينان خدل مسؤولوم بل ايت كدن يلوم بانصاره ما يسوم الشيء قدونه شغله هسه تا رداء وإزار قابل مستانه تحتزل مالتي شكو ما انه كريزي ا الشيء زي قدونهن يبزح نعيد ما خصت وعد لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مال. عكس نايت سؤال وي ما يسهب وما واضح يا شباب زين سلسين عينت معلي شويه خا بتدرسوا ساعه انتغن في هذه الليل ان شاء الله كامل نفس الجميره كلها هنا مغنفيه باذن الله أو جوابا عن سؤال انت دات حات توم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم ما بين عليه الصلاه والسلام التوحيد تزعابي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصود ماني توحيدو خط التوحيد زعابي لنا ربي التوحيد كتقبلنا وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها كل رسول صلى الله عليه وسلم خير عززوه زبلوا انتهى مالتيو نذا امه زان مسلمين كل خير ابتمم لسئان اخيرا زتقما كمونا بزالدنيا زتقما زتقمو كله حزب زتقما نمالتيو مسلمين كله استغمنا حبر منان وكل ما نها عنه فهو شر للامه في معاشها ومعادها تكلكز بلوز بل صلى الله عليه وسلم ما لين تكلكن ما له يعني حدش نقرايتك برو ليلو ما حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد زقون الصراح عبد النازي حدش نقر زيته يقول تقبلنا تيبلو يلومنا فازد ماتي عابشرم خانوا اب الدنيا انا اخيرا بذ يرد انما لتي وما يجاله بعض الناس ويدعوه من ضيق في الأمر الامر والنهي فانما ذلك لخلل البصيره قال يوم سبت وابنى هي تشدد له يعني نتسبب يعني صبت له ودم تشدد له ترت له يرم زردو ود ماني اذا ماني خلن ها نايمتاي مالتي ناي البصيره علمثله زي بقولو الرسول صلى الله عليه وسلم كل خلقنا خلقنا اكيد نعناز قدت راح الصبر وضعف الدين كمون صبر لحرسينه حدا سمعت نه قاتو وضعف الدين بدين ضخمت تسني حروف الرسول صلى الله عليه وسلم حسو تعصي مالتي والا فان أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج اتا فورموله كل هنا قاعده نحفزة زلنا مالتي رب سبحانه وتعالى سي صقم وي شجر زلوه دين اي قبرنا ماشي ان كان تي متكبر كنشكا ابرمضان تفطر حامك ابرمضان تفطر كم اون كسغدال كالك انت طويلكا بوخوفكا بوخوفكا كالكان دين الاسلام دين يوسف لكن قال له ام تشدد يكونن كمز دو خمس دو اليوم بالله سانفلتت دزاربو الله لذلك دين الاسلام تشدد يبلو ابدا رب زين قوله اهبنا وان الدين كله يسر وسهوله دين الاسلام كله فوكس مخان ومالتي قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سوره البقره الايه 185 اب سوره البقره قصري ايه 188 رب سبحانه وتعالى تعالى لنا ربك ان كقللكم كفصلكم يدين بري كخبدلكم ايدلي وفعلا كخدلنا انت زيد اللي رب سبحانه وتعالى ابرمضان ولا ام ما جاء صوموا ولا حامكم كلهم صوموا وامن بلغنا كانوا ما يصير انكم دغيو سب بهم استفق كيدوا فرده عدخ يدخ سمايترهم بلغنا لكن رب سبحانه وتعالى ذو تيسير غير واز اللي مالتي ازخ الذكر يگبا مالتي وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أي حرج معناته ما له كل شيء صعوبه ومشقه سجن رب سبحانه وتعالى ضيق اي قبركم زيدنا الإسلام هذه زي انتي مالتي كل نقول غير رب خمزهابنا مالتي زي ابو سوره الحج رغبه ايا قصري سبعه شمنتن وقال تعالى ساعتاكل زلزله دقيقتين تطوقبر ان شاء الله تتا سعاده الله وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اب سوره المائده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج رب سبحانه وتعالى سني كشكركم ايدلي تجزوني لنا لكن كاخر شكرنا قايدلي ابذ عباده زي مشقه اي قبر لنا رب سبحانه وتعالى فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه بالشيخ عبد الثيمين رحمه الله الحمد لله ربي ولق غير ذهبنا زيدني كم قلنا رب سبحانه وتعالى تنعمه الشايد لأن لان بارسال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخلنا افضل الرسل وانزل الينا خير كتبه وهو القران وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الخير كله وحذرنا عن الشر كله خير خير زبله كله حبر ومنا حتى تا كان منغدي تلعله الشختخن بدائت زي انا بعلى صدقه مخانه محوخه ب برهانك بره بره فالشغل كتقبله صدقه مخانه كلمه طيبه سموخه الزهر صدقه مخانه خي طرف ابو زيون حتى كلكل كنقاطكم كلنا خمي جرنا ومتعقب باب كلكل كنفسن اذا كله حبيرونا مالتي كتشر زبلد مخاب شركه جميركا كله زي حبيرونا سلاز تاخذ الديلي مالتي ما ترستها اذا كامل سلاز خونا كنوثق له اي وه بصعقيزيز قا قيزلو بحل في حبيت بوتاتنا نياي صبحو يو اداب المغرب دين الاسلام مولاي مولو سلازي خنا مخطال تصراح مالت اذا ازئه بزئه ايازيئه كلها ننت الخيد نرنا ابعوتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عززهم بوخيد تقتلوا مالتي كانت تزغلكم خمد ما تزغلكم ازي انت يرد عنا أن مالتي نعا غازي ايش رايك اب امور العقيده اب امور المنهج انت يرى تقايته بالك لذلك دين برئته يكون انت علي بن ابي طالب زبلوا لو كان الدين بالراي لكان مسح الخف من اعلاه اولى من اسفله باعلاه او لا من اسفله بدين الاسلام بريتون تزخونسي بلعلي قد ناس بتحتي الدرج مضلكم يروا هناك تترسح انتي بتحتي لكن دين بريتو يكون انيرم علي ابن ابي طالب رضي الله ولذلك لما جرى الشيخ بلازدلي صحابي جليل اذا حديث الزاء ابو من صلاه العيد سمعوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذبح قبل صلاتنا هذه فقد اصاب سنهنا الى من رسول صلى الله عليه وسلم ومن ذبح اضحياته بعد صلاتنا هذه من ذبح بعد صلاتنا فانما هي شات يقدمها لاهله ابن صلات في دحر حارذوه ازيا نسغا خبل له زحاردا سغا دلو زحاردا لكن بدعري صلاه حاردااكن اذ يتاصونا رخيبلو بدعري يجي صحابه يا رسول الله انني ذبحت شاتل تحرد انا يضحيا دغ النصلاه دي حاريده ذا حديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم شوفوا سبحان الله اذا حاريت كازم لحرود سني ل سقا حمزه لها زهرت كانت حسب الكمر وضحياي بالكمر وضحياي وزي صحابي زي نتاي قلتي فزهردو مالتيو ما انت صحابه مالت يوم ما شاء الله قوبلو ما بغازوهم وني تحقوا سون باليحهم ستيوم مرهم الرقود وعق قبرو زياده عنا نتو هل الرسول صلى الله عليه وسلم نزانيانا توريو لا كتخانف كل خان اللي صبغني انا خيره ديال سباحل دايني خيرين خيري هادنا بحساب ذكر عوده بن بحاده دمسي تكبر لي خيرنا تاكيمنا فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نزي صحابه زي قلت انا قالوا لي ناقشت وططو اسنت حرت كونسلي يا خليل قال لي بالليل وينو مصبلو تحرسنات الرسول صلى الله عليه وسلم سرايو تجزي وعنك غاثك عنك ولن تجيء عنك احد يعني الى قيام الساعه كتاب يوم القيامه جاء كه قال كل توطؤنا اشو خردك الى يوم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وفي هذا الحديث دليل على ان من خالف هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعبادته مردوده وان صلحت نيته وان صلحت ميته. ولا نيات صبغت على الويل ورسول الله صلى الله عليه وسلم زخالف في تاع عبادات وتقبلات لله وعبد الله ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابو كفانير وواحد تاكبه مالتو حادي مرهم ابتمسك بالكوفي لو خبيب مالتو خفيلو قلوا لا اله الا الله والله لا اله الا الله والله بحسب حد عبد الله بن مسعود مسعاه انكر عليهم تقرمه ما هذا يا قوم انساكم تريدون هذا ام ان تكونوا فضلتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ام ان تكونوا فضلتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ويكبر رسول تبرص حدش يجبروه بعلوكم حج تحتنصصوا جميركم له او جئتم بشيء من عندي من عندكم بعضهم زمصاهم ما فقالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير شوف زاه زي خلقك زينا احنا فلامات الخير عندنا تاكدنا ذكرنا تاكدنا يله ما تذكرك الا جباب الله منجدله اجباب الله اب تعجباب يم تاك جنب لا تذكر الله زبولهم يله والعاذ بالله ذكرك دفو زبولهم يله لكن اب تذكر جنب اغباب تاع غادي خميلو ام عبد الله بن مسعود صحابي من صحابه دماغين الباس قال بوطاتنا عجي ان ذكرينا تاعكنا عند ابو لو ببعلوه ذكري ككم دلهو ب صحابي زبلاء عبد بن مسعود يظهروا مالك مالتي فبقال انتي لو مو نخيرنا ولا بحنسب حد دم ساعولنا بحدد امسي ذكرهم نكبرينا مسبلو فكم من مريد للخير لم يدركه وفي رواه فكم من مريد للخير لم يصل كن قال له خير زد لي خير كيبصح حيقول لك لم يدرك اي بصحنا تخير اي بصح صلى الله عليه وسلم انتايلم الرسول صلى الله عليه وسلم كمي قبور نيرو صلى الله عليه وسلم انتاهم عزيزو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابطا اتبع بقى, بقى. يا زلمه زرب الاخلاص المتابعة كلت شرط زين ربي نقه بالناس رحنا ربي خلاص يا بالنا اخلاص بين اخوتي كونتين نخيرينا دلينا اندا بالكاني انا صبوقو اندا بالكاز اخلتي خمس تكون بل انما الرسول صلى الله عليه وسلم زمتو هزوم لازم مسودين الاسلام كنكتل الرسول صلى الله عليه وسلم تختلنا يوم زياته نجات ذاته مدح رب خدحنا النخب عذاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم طرح نكتل ابلكم والرسول صلى الله عليه وسلم دماني كنكتل كلنا مشرع سلاذ خوونو وصحابه دماني فه فهمني الرسول صلى الله عليه وسلم سلاذ نبرم تفهمناي صحابه ردده اناي صحابه جرنا تمكيب يگبا مالتيو اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته